وَاتَّقُ اللهَّه الذي تَسَ أَلونَ بِه وَأَرحان إِ اللهَّهَ كانَانَ عَلَكُمْ رَقبَا وَآتُ اليتَمَا أَمولَهُم وَلَا تَتَبَدَّّلُ الْ الخَبِيثَ بِالطبَ وَلَا تَأكُل أَمولَهُم إلَ أَموَالِكُم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 ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا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 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي وَصِيٌّ بِهَا أَوْ دَيْنٌ لِآبَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا سَاءَكُرْهَا وَلا تَعْظُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا, إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى كْرَهُ شَيْئَ وَيَجَعَ اللهَّهُ فِي خَيرًا كَثيرَ وَإِنْ أأَرَتُ مُسْتِبدَالَ زَوج م كانَانَ زَوجون وَآتَييتُم إحدَهُ نَّق طَر فَلَا تَأخذُ مِنهُ شَيَْا أَتَأخذُونَهُ بُهتَانَ وَإِثْمَم مُ بِنَا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وََّهَا تُكُم الَّاتِ أَ الضَعنَكُمْ وَخَوَاتكُمْ مِنَ الرضَاعةِ وَأَُّهَا تُ نِسَِكُمْ وَرَبَائِبُكُم الَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِن النِسَِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْلتُم بِِنْ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 فَنكِحوهن نبي اذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان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 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أُرِيدُ أَن يُقَوِّمُوا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ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 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا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 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون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 نصْدِقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطْمَسَ وُجُوهُهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْلَى الْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أمر الله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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ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 يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرون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 هو يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى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 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُ لَوْجَدْتَ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيثا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِمَا عَلِمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لم أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 كَانَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا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 وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَئَة فَمِن نَّفْسِك وَأَرسَلْناكَ لَِّ سِسُولَا وَكَفَ ب بالِلانِ مَيْ يُطعر َسُول فَقدَد أَطعَ اللهَّ وَمَا تَوَلَّ فَمَا أَرسَلْناكَ عَلَهِمْ حَفضَا وَيَقولُونَ طاعة فَإذاَا بَزُ مِنْ عادِكَ بَّتَ طائِفَةُم مِنْهُم غَيرَ الذي تَقولُول وَاللَّهُ يَكْتُمُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذاَا جَ أَهُم أَمْرُ مِنَ الأأَمِّ أَو الْخَوْوف أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إلىلَ روَسُولِ وَإِلَاءُلِأَمْرِ مِنْهُم عَلِمَهُ الذي رَ يَسْتَم بِطُونَهُم مِنْهُ وَلَو لَا فَْضلُ اللهَّهِ عَلَكُم وَرَرحْمَتُ لاتَّبعَعْتُمُ الشَّيطانَ إلا قليلا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 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هو من أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ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 كُلَّمَا غَدَوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِن أَ يَقتُ لَ مُؤمنًِا إِللاا خطَاءى وَمَنْ قَتَ لَ مُؤمنًِا خطَاءً فَتَتحَرير رَرقَبَة مُؤمنِن فَتَتحَرير رَرقَبَةٍ مُؤمنِنَةِ وَدِييَةُ مُسََّمَةٌ أَهْلِهِ إللا أي يَ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 وَمَلَم يَجدِ فَصامُ شَهْرَنِ مُتتَابِ عين تَوْبَةَ مِن اللهَّ وَكَان اللهَّ عَليمًا حَكمَا وَمَيْ يَقتُ الْمُؤِنَ مُتَمِدَ فَجَزَ أُ جَهنَّ مُخَالِدًا فِيهَا وَظَضبَ اللهَّهُ عليهلَي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 فَعِيادَ الله مَظَالِمُكَ كَثِيرَة كَذَلِكَ كُنْتَ مِن قَبْل فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا, قالوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ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 ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مضاء او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا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 يَستَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَستَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا هَأَ أنْتُم هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن أم يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك هو ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مَا لَمْ لم تكن تعلم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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى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 1. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 2. إن يدعون إِلَّا دونه إلا إناثا 3. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّـنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَدِّلُ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا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 وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا مِنْ خير فإن الله كان به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 وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا قُلِ اللَّهُمَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ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 سُهَدَا لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 اِن تَبْدُو خَيْرًا او تُخْفُوه او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون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 وَقُلناَا لَهُم لا تَعددُوا فيِي السَّبةِ وَأَقَذْناَا مِنهُم مثَاقًَا وَلضَا فَبِمَ نَ قَضهِم مثَاقَهُم وَكُفرْرِهِم بآياتاتِ لا ي وَقَدْلم الأأَنبَ أَ بِغيْرِ حََّّ وَقَوْلِهِمْ قُلوبُناَااوُْفُ ببلَْقَبَعَ اللَّهُ عَلَيهَا بِكُفرْرم فلا يؤمنون الا قليل و بكفرهم و قولهم على مريم بهتانا عظيما و قولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه و صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا دَرَفَعَهُ اللهُ إِلَيَّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَمِنْ ظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنَّ الَّذِينَ رَاسَخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق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 رسُول مُبَششرِرينَ وَمذِرِينَ لِأََّ يكُونَ لِنَّ سِعَ اللهَِّ حَُّة بعدَ الرسُل وَوكَانَ اللهَّ عزيزًا حَكمَا لكن اللههُ يَشحدوا بِمَا أَمْزَل إلَكَ مزَلَهُ بعلم وَمَلائكَةُ يَششهَدُون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 إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ